وَأَنْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَلَّا خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ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 بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَوَجَعَ لَجَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمْ يَجْعَلُكُمْ قُلَفَآءَ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي غُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُوَسِّلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحد المبين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 Ajirka, ajirki bokoli, jakonton, ija xanadu. Ja juna kamidi, ajaj, ajaj, redi, innosu, redi. Kunasab sanata, siirka puranka, karimka, lehialla vatan, ajadot vuoka, komma. Lehialla vatan, ajadot vuoka, komma. Ajaj, da konton, jallihad vuoka, billa varaj. Kana mida, min suura, و عاشي كمان تكفي اللا بنايه جسكين لواه ثانات الاوياء القران كوا سدن جس مركاسه ده قيبو اسليق او قيبا 12 جسو نغدهاي و عا مرك جسكان كو دمانا يللا قيفو و جسكين لواه ثنادو مركولماد كل كان بينو كبحناي جس با ديمان aya dayman ilaanna makaniyo ineynu laba daybood laba tan juzgaarno waan ka bayeynaa inuu ina makaniyo ina damaysilna qura qow ashirka anuu hore wa aynuu lahad kaaga jirnay nabi yullo laa hir loodu li اتئتون الفاحشة وانتم تبصرون وعين شكني الفاحشة اسم من جيران حدنا اين شيء علنا ام وقته ببلك او اسم من جيرن اي انك لا دومن جيرين ملكا لابد وكون دليل اذا بتليتم فستر ان كان هذا قول نقول أما هذا النقر المتجاهر بالفصغي حميه وحموجناك مركز حميه أي سمين جري إيا حشو الضرردي أي كوسم أيانو أيان كالقرسان جرين تيبوا اللبذي وأشاقي أتأتون الفاحشات وأنتم تبصرون مركز فاحشاته وعلى وعين دينته أقلين عقلي أخلاق ذنا الدين دي أيانو دا دان فاحشوال ليرا معي مركز أود الله أيداً كبياني فيانيي أينكم لا تأتون لا تأتون الرجال شهوة اللي عندو مركب لو با لوك المونايو أولاد هي الناس اللي باللقرة مركنين لا تيجي محل دونها يا من مايو كل ك شهوة نوم بين نقطاي استفرا أما العنجدين وسخري ماش الوداديو أنت كلي جدنت النقونيزا كل ك شهوة بهيمية تنتيح على كلو وعن الأخلاق الله فصح حكمي ابان وفخزني حكومك ابان وفخزني نتيجة كذا بيسئل ينجين أبالي إحسان ربوها يا مدينة أنت كلك من دون النساء دمر دو كأبوها بره أوصا يذنكم حقودي ذي آذين ميانين آذايا بلامتم قوم تجارو وحمر كأكو آذايا وحنا إنه حي واتقرنا إحسان أواتسند يا دكتور إيشام جاليه تجاهل وكر الله كلمة تجاهل وقفت وحجرنا يا وحقرنا يا دافرنا يا نوعي بوكش أيوان رنتي وحير البالان تمقوم تجارون وعتي ندرس تجسرنا يا أواحى كن حماة أولي يا خت قرن قال تعالى حدوحير فما كان ماهن جوابا قومي نبي اللود غرضي اللود واتيوني رقومي يدا كبه حيث لوط يكون نصبي الدين مدن معها لوط ودابي للعراق بكل شيء كل هذا و روا بحر ميت حدود كوردن بيكو جرتا كلها كوابترية النصب معها كدين معها المجاورة والمعاشرة والمواطنة الهدين لو ذا الدقاني هاي لو ذا لبدا قفوها لعمري كارتا أخوة المواطنة والمعاشرة كل كنوع مدعو أديني أن نصمد نواها فما كان منعقون جواب قومه نبل اللوت قول ذي اللوت راي هل علمتي أي نبي اللوت جوابوا عليين إلا أنقالوا إليه رهدين مهانا واحكالا جوابت ذو منعقون أخرجوا كبحي ودنك هل لوطن لوث يا داد من قريتكم تجمع سدوم يا عمورية الأورنجي تدوب بلد وحياة قطار وأسقراط قم بأعين تدوب دبوا لجدي من قريتكم تجمع دينا لود يا داد كيسا كبيح يا قوان كسر لجاري سبب يدمن بمحال الله قال يقول لوب حينا يا إنهم لوث يا داد كيسا أناس ددوا يتضحرون iska nadiifina yaa wa ku dhaqmaysa daga qareraha go'an sode oo xar ku fashada ruudi dadkiisa moogola cola daydanka inii xaqiireed oo iska u feel la wada nolaan ka imayo wa in laga saaro wadanka ruudiya dadkiisa ruudi waxa lagu daraaya dad oo يا يسوعي وعلى عرينا يا فرت قفوا خلقوا يوم ودنكين الله جسروا ماكقوة الله استعماله قوة الله يباتهم ودعاء مرسله أما نبيه حب يقوه مركين غطوه إلى بقوة ده حسابا وصدق الله الذي يقول كتب الله الأغلبنا أنا والرسول أنا في يا إنت عند رأي يوم بعد كان هنا في آدم الله kul gaawtu الله <سؤال> wa tamid الله <سؤال> <فصال> allah wa hi maqulisa qawmulu ayya sadax midun ku filay laysu hudaray dhawq lugu dhawaqay bulki oo lara gadiyay nagax lugu raawiyay kul gaawdan wax kale lugu darin oo dhulka sidii qaarun lala goyo waa ku filay hadan wax kale lugu darin oo lugu dhawaabo sidii نقاح حد اللي قرره ويو او احكار اللي قدر لكن دوا ايه اللي كله لك ديو ايه نقاح اللي قرره ويو لا انتو اللي سو قدره مدبعنا قفل لي واحه سببه واحي سميه وحره سميه ما سبقكم بها من احد من العالم مارك اونك ايبال اللي سو ده يعقل نفلق إلائيك وعدين كور يا إلماركو، أحرامك اللي هو حسابته دب دب أرينايا، أمرت ريت ريت أرينايا، أما وان وان أرينايا، أما أركي أركي أرينايا، أما دمير دمير أرينايا نفله هملاه، حدا لا رأيت مطلب أيوم بام مجددك أرينايا، كل كان من من أرينايا، خرطوا لا مارد ما صبغكم بها من أحد من العالمين unkawii ee baa umay wax wanaagii koo reeyay horloomaar ya turo hadaan waxba horeen jiray baray iyo in sayguca ceme sayda baaba mara ersadac gooray mareen markii hore shaydaanka intuu niman u fadhiya isku boobi jiray intuu oo قالت هي قلهاي فديا، بليه أوري واقعيا غياسون جيلو ويا بيجيل، شيدنا وشيء مسكوتة، إلا أنت ما برضو صين عيا، قدر هدي اللي داونا هي مرخي دماغنا لقون سمين، لقونا فرحين، الله في سبائك، مرخي سدح مصادير الله عبيد، إن فعلك أنت لو فرحين قصلا باللائق. Marki Afram, minä käyskun billainen bahifti. Farhaa, Marki, salakka, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä inni minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä käyskun, in käyskun, minä käyskun, minä käyskun, minä حكمة إلى أن خلافين حكم كينا خلافين سيد على سلاكبال ليس قوض راي سيد على ملك الليس قوض راي قولا وان لقوانييي قولكينا يوم محمد عليه السلام وسلام وأيمن نبيال برنبو حسوسييي ويا لا يجري منكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب ضوما نوح أو قوم هود أو قوم صالح انت الملك قودين نما وشاقي وما قوم اللوط منكم ببعيد دل أهانا إذن كما فقى قد قرطويا درفتها ديو فزيء العربية الكتال دل أهانا إذن كما فقى وقت أهانا قرضى اللوط هكذا وما قوم اللوط منكم ببعيد لا زمنا ولا مكانا مدلئ إذن كما فقى هو عدى إسان داري إذن كلك سدحد عشاء خلال دارا ليس كدري قوم اللوط فتنصيد هذه الفعلة بشر في واي اللوبي وعلى اللوبي وعلى واي سيد الله لدي قوم الموت هذا الدوغن او لاي اللوبي هذا صلاة وعك حتى ظهرت في هذه الأمة فإن لله وإن إليه خاجه فما كان منكم جواب قومه نبي الله قلضي الله ديري جوابته إلا أن قالوا إِنَ يَرَادًا مَاهَنَا وَعَكَلِ أَخْرِجُوا بِحِيَّةِ آلَى الوطن روض إيا إلمه سنقض بحية من قريتكم تقمد إنك سارة أول باب دربوها إلا غي عداس كيمن ما شأنه أشام وإن كان يدد كيسا تقمد لقات الحيليو مع الجراء إنهم روض يدد كيسا وناس تدوي يتظاهرون إشه فاية إسكانه فاية دقان كريراها أيكو دغمان إلا وحي رفان جيناهو روط سمطبحيني وأهله تذكيشين بدباديني إلا امرأته ناقو قضو حميد وجازو صعام بأيكو عيد النبيه عليه صلاة والسلام وحبين قيقين جيرتين مالينكي حبين كينو عباي وللين جيرتين تحسنوا علامات أيكو واركالين أيسو قويان يقوم كأشيسكوا كيداك باوي ملك عليك ما خرسوا إلى هذِر صبي، أودعية، أدين في باهيناية، أدد في لحيرناية، أقبك أيوما دو الله جد الله عايو، سيد تعبد الله عيا مياك، فأنتيناهو رطب باهيناية، وأهله ودد إلا مرانته نفس ضبي إلى وحير قدرناها، وحن نعتس حكمناي، إن يعط من الغادرين، دك أدبكو هراية، وامترنا دك عمدو صدر ما سئنتي المغني؟ وصباح الألاجة يبنو يجيري وسفر يمالون كل مغنا الألاجة حلابد يجوا يو شو هاي ذا كلا سدا حدا بيجا على يسوقو دراي سدا حدا بيجا على يسوقو درايو ملك أنت القدر قارو القوي وسموات كلا وقبل كل شيء لوجود واقعي ما تناها مركور فوقي أي براعوج أنا way aagii haaga tageen waxay ogaadeen in ma ineyan jirin bunna jirin wa barada haaga yihiin in xadimta ayuulka ayagu qaba yaa dagii inaar tahay luurawiy sida roobko kale qolka ay jago goona maashi laga fuujiyay dib loogu musmaaray inta laga waa amdarna korkooda كوان لودي من لوط بعدي جاي، لقاحي أنت صوب حال <سؤال> لوجل نفدي، مين الحمد لله كلينا وقابدرن، أي أي، أمضرن لقاحي جاي، حاليم كركولا مضرن لقاحي، فصاوى حمادي مضرو المندري كوان لودي جاي، لقاحي أنت صوب حال لقوره جاي، أيقابدر خاطوميد لما يدا، خير الله ما رجلنا ما غل، قول الحمد لله، حد يمر قبل حي ذا ما هذا وحلمتاي خقطعه دابرن قومي الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حس الا دبركو ما حد وي او ان لو مقاغ قال تعالى حبغل عاثر هذا حصل كزرفت الله الحمد مهت كلل الا حب يقرلو ذلك والسلام نبتلي على غباده الى دومري سكركوده اريا هاتاي الذين يصلفعي بدورتي وحيث لميتاي وسلام على المرسلين حالولي هاي في سلامة في طريقتهم خصوصا وضلا أيك الصعدان يوركان أيوطن في الدعوة دودية دين تولا أن نفض خطوة من الله كتب سبحانه عز وجل إذا وضلو نفض جلايو أحظى قدام بدا في جن لو جرايو وحي كليا كوا من تاي ها حدين الله مره هدون هي اللي هلا هي حدين لجار قار مرانه وعنين كشاكيني العقاب ايا دوبرجوي ايا حالات ايا دوليس لك الدين ايا ما شقه هدون كيمانيس على باي مراني قل وحاطر هذا حسولك شرفت له الحمد وامان كل جد إلا ربك قرلق عابده السلام وسلام النفد قليانا على عباده اللعنة دومني سدو صديعاتي الذين دومها اصطفاء الله دورتون نبياشا هذه مركة الرب سنوه قبض بادي نبياشا وقع الرمي يي. أمو قبض بي عاثيالكي الذي دي, دي لصوشاكي ايا ربي وحوميشان سؤالات با ايمان ايا ما اله سدا وحوم اموري اي انتي الرميسر على اخريات دونك قبض بادي انتي عايسيه لكي با خيرون ما سألابتن إلى ياللغو ساجي إدتك أدي مركي إلى علاجاي نفتك أدي إدتك أدي ودافعوا أيه ودتي يا منهجكي يا طريقه أدين اللجوعدام مطاي أرال اللغو كربسلي لبلاهم الله يسبقر بليه لبلاه لبلاه يسبقر بليه خير في, في عننعم أما ما سماه في عن أي يشركون ألال ولا جنايا هالله ميا خير الخير بدن الله اله يا خير خير بدن نعم الله خير بدن أما با خير بدن اي شيء يكون الا لو لاجنا يا ما خير بدن استفهام ادل بمن اي اي ادله توثق حبوب يدي اي لو هو رغايا حبوب يدي ماكدا رقدنا الموجبه للالهيه قال تعالى خبوه إلى من مياه خير بلن خلقهم يا سموات إلى ريال والأرض إلى ريال وانزل دجي إلى لكم لأجلكم إذا كدرت من السماء كر ما أمي كدجي إلتفت وركي حبي كلا علية خنبتنا بأبي واندلني به بالما يعصب سمادك كأنه سبته حدائق أراحي أنتوا منو درب اللجو كون أساندوين لكوبة والأوضي حيانوكو داريني أساندو داسو أحوال بكويا لانو ذات بحجة وروحو صاحبة كل سا ربي تفرحوما دينا نوسيقى وأؤوين ما كان إذن ما سورقشن لكم إذنك بشركا أنتم بتو إن شجرها برتك ده ده ده كرتان اشَزْمَر كَيْ تَأ إِلَاهٌ مِثْلَ عابُدٍ مِيا مع الله يا لَلجِيدِيسَا بَلْ هُمْ كَالَّذِي قَوْمٌ دَلْوٌ يَعْدِلُونَ حَقَّهُ وَعَدَّ بِكُلِّ حَنِيًّا وَأَدْلِجُوا إِلَى شُرْء أَمَ يَعْدِلُونَ يُسَوُّونَ رَبَّهُمْ شَبِهُ ذِي غَيْرِهِ وَعَكَرَ كُلَّ كَذَا سَيَكُونُ اي قادرة اي رازغة اي محيا اي موميدة اي معطيا اي مانعا يعني نعبود نغنقر إلا عبودا نغنقر إنتي ورقفنا نعين أحدا انتك أما من ياخير بدا خلق أومي السماوات إلى ريال والأرض بلليال وأنزل الدجي لكم لأجلكم إذنك أوغل من السماعيك ما أنبيك دجي فأنبطنا وعن دلني به بالماء هي صوت ذا حدائقة يروهه ودرب يصله يأوضا كوكوبا لأوضا لحييري أي أنه يدين ذات بحجة ونبي يقروح صاحبه مدبكي يأمريه يأعلنتي يأبحي ويحيبه ما كان مصوركشن لكم دينك أن تنبطوا إن شجرها برتك إله مثل جعله أبوده نعم مع الله ألا جرده لا جرده قال معبود أم أبودك لجرورك هم دادقان إله إذاكي أبدايا قوم مددود هم إلقي قوم مددود يأدلون إله إذنك الله عني حق إذنك الله بعض البلو لعني أما يأدلون أو والله سمن جري دليل ما دبا كان امنحني يا خير بان تعال ايلي ارمضنك قرارا متلبسك نازون دغغاقي الهلكيدن كيلي او وجعل يا خلالها ارمضن نعبه حيده انهار و بيالبيا بودا يوديه دينه الحفتا لها أرض هذه خواصية جبال وهوين ودرك اللغوات كي يجي سيينو دقاقين وجعله بوايا لي بين البحرين بيه معانيك ودنا حاجزا وضو دحيسو يا لي سيدا أحدك يا لي ميه وحلق ربك وحن وحبقبا بذل عابده هالإلهون مذل عابد, عابد ميه مع الله ألا لجريده سا بل أكثرهم فإنك أنت لا يعلمون وعملوا أو تقليد إيا ضلال إيا جهل فإنك أنت سبب أولا إنه يخبر حقيسي عفادته غير الله كيف دليان علم الأنبور فمنحني يا خير بدا جعل أيالي الأرض للك قرارا سقنا أو وجعل أيالي خلالها خلال الأرض للك الدعديسة انهارا وبيال أو وجعل أيالي لحال الأرض نلقي خواصية جباله كل كبيع ألم نجعل الأرض مهادا والجمال أو تداون كل اسمه لوجود كبيع الله تميد بكم إن إدلا بالليلين إدلا نراقب يألكوا يعال الله شري وجعلوا وويا لي ربي الله أرضي خواصية بورا وويا ومجان كلا إشعلي وجعل لي بين البحرين لبلدي لأنها إياكوبا معا بعدها حاجزا أض الإله مثل عابد مع الله ألا لجريدها قال أكثرهم فدك إنتوا لبدا لا يعلمون وحبا ميوغا وجهلي في تقليل فبدأنا أكنتي ميني غير الله مع الله يرى وليه تلذي بصعوتا أما نحد مياه خير بدا ألا يجيب أقبلا المضر كل فاتك ليه ja markeja rintu atkato, jakatin tuusulka reinsä dikan jimet, datka marku dilba jimet, jakka vkripti ure ualli, luo vaja, suvahra bivalok, amma diganaj. Korka marintu lajavo, ehd kenjabban, ehd kaa uberi agiba, idä gortahu, ta' aho mugdorka alla tuvo, amma na' adu كالذي باتك ليهي أقبل إذا دعاه مركو توقتمه ويكشف الصوت همهي يا فيلا وقف كان عذرك قفا يا عافي ما سييا حدي جيرتي يا آران كينا حدي علات جيرتي يا النبات كينا حدي عذر جيلي يا عافي ما سينا حدي عيرنما جيرتي يا عرفي يا دون كينا إسرق ويجعلكم يا إذن يا لي خلّى فاعل لي، ملك كواو هري، أو مدي إدين كهر يجي، حدّين نقل لقبي جي، يا إدين كبي جي، عيلاهن مثل عاب وزميا، مع الله على لا يا ما قليلا وحير، ما أبير تذكرون إنت أدوا زميسان تذكروكم وأنتم دين قليل جدا أبيات قير يا ول، وعلى إدين سيدايو يا واحد مو قنايا يا واحد قرنيسان ان اد كو وعدي يا وانا قادتان والا لا يا ايوب اما لو نجيب حكوما نجيبوا الذي باتك لي اذا كرهه دعاه توغو ويكشف ص حمايا هيا ويجعلكم يا ايذن كايلا خلف نار له ملكه وهو هري الههم مثل مع الله ربي اللي جرده المجر قريلا وحاير ما أقول ير تذكرون انت دوانك هذا نيسا عمان عدوكما يحديكم إذن هنونيا في ظلمات البر بانانك أما باديها مقدديسة قديسة يو البحر بض بل هذه اللي وجره أما بر اللي جوغه فهو بعد آيا قلوك جوغا خرصوم آيا في جوغا خرصومه أحدها إيا ضيحة إفتينكو دلوها يو يأيذ هنونية ومنحدوا كما يرسلوا الدرا الرياحة دفا إلها فربك كوريا إياه وضا بسرا إياه وضا بيشرب بشارين إيسو بين يد رحمته ألا بيشربت أإله المدل عابد ميا مع الله ألا لجريد يا ما تعال الله ألا هو أوقر نوضي أما هو حايا يشركون ألا جنايا و الله كقر نوغدي امر احد واكما تحديكم باذن هنونيه في ظلمات البر برقا نغديش غديس ذل الكون يا والبحر يبدا نغدي غديس وامر احد واكما يرسل رياح الضليل الضره يجوي رحمتي إلى مدلعب مع الله على تعالى الله الله وكل نقضي أما وحى أن يشركون الله ذاتين أيام وك كل نقضي أما نحدها كوما يبدأ بأ الخلق يا ثم كجدار يعيدهم يا أمك سائلن دونا وَمَنَحَدُوهَا كُمَا يَبْدَأُوا بِالْلَّابَى من أُمْكَ القر يَا أَبُو الله ثُمَّ السَّمَاءِ والارض لوك ان تك كان ايلاه مدلع ابو ذميا مع الله الا الجريدية والوحي هذا حتو كرايا فهناكم ساسوا الله يدين توصي بل واحد حجية كرايسان كان ان كنت مع ذاته صادقينك ورنشا جاية حجنا ما كل كتوحيد الولوهي وتوحيد حيات قلبت آذو كالباراتي <سؤال> اللوحو صمنا يا سبحانه عز وجل توحيد الربوبية اللي لا الدونة واحد لقدونينا توحيد الألوهية اللي لا معنو حلقنا يا واحدة بصمي كاليجي بها قبطة مرحب دي واحدة اوصمي كاليجي قبطة هذه واحدة طميني ساحبها دادانا واينات كاليجي آدي سوء قل قصيرا ربي اني مدلو لأولاقين وأبو يا ربك يا رزقك يا قليلي النورش سيدا اللولو ذا الجين وإننا عبادنا عتكا اللولو ذا الجين أما نحدها كوما يبدأ باللابي الخلقة أمك أبو رديسيا بالله اللابي ثم يعيده يا انتو بابي يا سعيدونا لكريتة ومن نحدها كوما يرزقكم دين دافية من السماء الكر يا والارض هاس يرك يا ربك كين بلكس عنتك كين يسغا حدا باء اله مثل اعبودك ميا الله الا لجند مجي قل واعترض هات لك ريا قرانكم قرتا وهزتان ان اله لا عابد أي إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء akar sana alla albanana ka looga maray qul wahati dad ar rasul ka sharaf salaam la yaalamo man unka fi samaawo karri al gudood ku sugan malaaiktii baa nagu wada wal ardi dool yaalku sugan jinniyii iyo intuba al ghayb wa haqarsoonna uga illa كل قوة غيبك يا قرثوم ان وقت ميسى لا جارين إهدئ عنك هذا اللي جو غانه غيبك اللي كل شيء بايقان إذ مال. لا تقن ملك إذا ملائكتو وايش ليفن أكثر أمورا ميال امتحانك نبي ادم ما كله ربورا اللي هو امتحانك بايش ليفن وعي ملائكتو لا علم لنا الا ما علمت وعملك الباقيين ملائكة ماكيل الله فرعش جنّي جا يا غيبك يا خانو ملوحك كأنك أنا النبي سليمان كل ك النبي الله سليمان هو دين تاي مال مراية ترى الله داعي الله حيراي كل سليمان ما كامل أنا فلما قضينا عليه الموت ما جلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الموت هل كانت الجن بأن الله غفر حسي إنه سنغيبك وبك إلى الآن وحضوك الذي إلى إلهي بشك ولا غيب أنك نغناك على أرشاد وحي كجير أنك نغنا بعدين كذا كبعضه ما شيء جيتان لقانا خوب اللهكم الغي هذا السماء كرري الجروات كسران ومن المرايات والارض كرري الجروات كسران من الإنس والجن الغي وحق رسول الله إلا الله خالق الغيب كابوريمان اتكلوا أجمعين وما يشعرون ترين من ما ين أيان الجورث يمعثون الله سبحانه وتعالى ولو ساعتي قيامه يبعث قرودا طيب كنموغا ملك موغا مركه لقد خلقك او فهم بدن وانا محمد يا ملك جبريل عليه السلام اي لقد اجي سويدي شاشو جبريل يا محمد أخبرني عن ساعه صوبنا وخذ جوابي من المسؤول عنها باعلم من السائل تعال تغلبها الا لو جاي اذا ما يشعروا أون إذا يلك درامي ما ين أيانا جورتا يقع صون الأصابع عندنا بل دارك علمهم بل أدرك قراك لو قالذي علم غادي أخين وقاري كل كعلم غادي أخين وقاري لا نصيما و كل من معناه هو كتوسينا آخر المركين لقاري و حكرنا يوم مركز يورندونا و أول با أرجني فرجعنا نعمل صالحا إنامو قنم حدا وحول بارجني وحول بفها وحول بوجا وحول بانها جينا دينو علم يا أرندونا أن كل علم غادي عبو جرا أما أبيلا جايل في الكوين حديث العلم في الآخرة حكم أيضا صمايا أو ذلك ولا إله إلا ربي إن اللي عنده ولا العزنا آخر صدي وح جعنتك وحيه إمام مرنايا ايسكا حكمته وحيره حد اخرنا لقييو تننغلينا نرى صوت دحين مايو حساب ما جيرتو مر ما اخرته تكن اور ما كان بلد راكا وحوبه عليلي علمهم علمي غودا في الاخره تبوها عليلي ومركاسه وغارن دونا دنك دوتيزا واخو غارن مايو أما بو اخره يبقى عيون بل هم ايجا في سكن سكن غدي يمينا آخره غا سغن بل هم يجا شاكِ كذارا منها أخيرا أمنوا وكا إندلاعيريو أو أدويه أيوم بيروح كا كرنايانو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغفلون حقا ضبان كويهن كرنا ميا بل درك علمهم علموا للموح كبر إيه أدب دردوا في الآخرة آخرة جذي هذا إني آخرة كورمان بل هم يجا في شاك شاك جذي منا آخره كسوغيين بل هم يقامنا آخره عمونا واكاين دلاجه كل فائد الآن في آخره كساك نرى وقال الذين وحيوا حيكوات لله كفروا حق الداني إذا كنا هدانا عنه ترابا عنه وآباؤنا أبليال كان نجي بنتين نجوري وإننا أنك لم ولا صابي لقد وحدف وإذن إن لو هذا صابي نحن أنك وأباؤنا أبليار كننا والوده جري من قبل هذا قول وألا صبحي أمجدنه قال كور كان وراح كجلا ما ها إن هذا ما هذا قال كان والين صبحنا لا يعي ما إلا صاطير الأولين ذاتي هري وذا ماضي شاكوين كل ربع لي عمر كاس الله قري صدره ودري ما أنا وح كريط علا مارجو هو شاك بري أما كتير كتير وحيداتك ورأينا ماذا لقد حلالي حرورة لكم أولين جيري كي أوقروا ويواركاو وقال الذين وحيوا وحايكو عدلات فاروق قالوا بي اذا كنا هدانهانا ترابا عروا وآباؤنا أبيالكنا اينا أنك ميا لمخرجونا كوالا صوب حندونا لقد وحادفا وإذنا إن الله يوحاي هذا واركا نحن وأنك وآباؤنا أبيال كان من قبلها الدكور إن هذا ما هذا وركن ما إلا أساطير الأولي تذكي الرجل شكوينك إلا قري وعانا هين ما يعود قل كالجواب على الذي هو حالو غيري حدى دولك التقانن إيا تاريخ دب وشرك وإنت دولك سعوطان تذكي مجرمين تها سانو كالآخري حقوض فري قوم النور إيه قومه هي قوم صالح ما العريب توضي كل ما تصور صور كل وحاتي هذا حصول كسراب صلاو سيروا صعدا في الأرض للكجديسة فانظروا وحده أرطان كيف سيدي كان نقاطي أعقبة المجرمين كوي دمياط ويناسين نوكلة العريب دمياط توضي صور صلا كان دمارا ولكن وديارهم الخاوية شهيدة بذلك. قولوا دي باب وليات دنتهم او عجزير العربيه ما له ددك اللبابيين وكشاكين انذا ايذون بها قال كهوا العرب المشركين تقولوا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبينا لكم كيف فعلنا بهم وقبرنا لكم بامثل ذلك دنتي ددك الحاقه اولكن تجريون وبنسه و المتفقات الاجولوجيين هي ايضاً بطرول كان كبهة منطقة و تسقي كبهة طائد عن كوله اسبتجل قال الله حسنة بطرول كانت جوهرية معادن الى هدوك كوابوري وحيلة فتك اللي هلاقي جزيرة العربية يكون ولايين بطرول كان مشال لك هلين و جزيرة العربية اذا تسقي كوله ما هذا لعن كوله دبشة فوري بطرول كان فرضاً بطرول والوحاطرة رسولك شرفت لها سيروا صعدة في الأرض قلتك قبيه إسا فانظروا دورة أي كان النقاطي حبيبات المجرمين تدكي الدنبيه ده وأوين الدنبيه ده بالفيري ما أعرموه ده كل ما له قلتك التصليحة من رسولك عليه الصلاة والسلام سبب قالين أيوه بأنينت أي مشركين ترسولك بأنين إي أبا بأنينت كسوا صوتا <سؤال> يا رسولك عليه السلام وسله لقى السفر قالين أي ألي وصنة الله في خلقي إلى إرادي سيا مشي أديس إيا قلبي يقدر كويحه بأوكرت حكومي يا مل مرايه كل كديد لا يكون دين إيا جعان سيرين لا يكون سيرين إيا هلاك كوس وصله وحصل إنها كم رجاني أرين أبو لا أني جن الدعوة هذا وضو ولا تحزن رسولك صرف صراو هم مرقون عليهم كركوضا ولا تكون هناء هان في ضيق عريري مما وحي حكا عريريون حيام كروناكو هكار سنايا لفاتها إيه, ايه تقديمكو جاسجازكو إيه حقراتكو قدعايا وعاس عريري يالله حكاكالي دانو قبضا لو وسيدو القادو سورد مكيو قولا داي سورد مكي تاي إذا مما أباب الله شكلا معايو كل كاينتي سوار كان ماكيجا اي سو دغايه رسول كيا انت رماي سي صبر باللوهاني جي اي دولغا لا في مركي مدينه لا تاغي اذا ما سكبي وي ودل للذين يغاثرون بانهم ظلموا انتي ايه اربع اربع انت مركا كدنبس ايار بحر باينت لوغو دونو يا دب لا سنجري لا قال هذا كجي ها لا جرى ولا تحزن حمرهم رسول كف صرف عليه إذا قدرت هذا وهو عيكو صمعين أيان والرسول عليه الصلاة والسلام انتعصوا قر أي عشر قول إيا الدل ليش قد يلي واسكبت بادي من الله وفضل منه عز وجل يكبت بادي ولا تحزن حمو رجوان عليهم قرقودة. ولا تكون عان عضايقين إليني قده مما واي يمكرونك وهكار دلك يا ديواتو داي كولما غن ي كل كاشر البيكين ايان كل كي بعضي قيامتي لوغه شيكيو ويا قولونا وحي دونان متى غور ما ايو هذا الوعد يبوها ان لو يبوهايو بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار والله يدين صوب عنايا والله يدين حسابايا والله يدين افال مرنايا وحكني وا غور ما ان كنتم تصور <سؤالك> كي اصاحبتي لايسكندر حداد محمد يا ركيساتي صادقينك وكرو شيغايا وعدنا وغاج جوجلين ايزان وقال هذه قبل قبل لي واغور مشيغا مجديسيو خديدا وبري بريدم باوران كرين كل قاروم بيدام وغدوم ويقولون واي قالوا لهم دونا متى غور مايو هذا الوعد يا بوها نلو يا بوها ايو اهم إن ان كنتو محمد يا ركيساتي صدقينك ووركودا كرون سيغايو وقال لوجه جواب ايتي كن رسول صوبنا وعافرا اسا وحامضا ان يكون اله النغض وان ليينكو يباو هايو كلغي ما كلغي كاركم دما باذرا ان بدر لوغ دبر غينايو ايا لوتل ما مايا ايا كوننكو دولاي او كون حالات او غور ايا يغوتنا غلان جسكن خايستاي Aja isädäpä, kuoli ja sadä, ja tovanin. Sadäkorbeiläniin, aja beder luuluttaanlamai. Merkäsä todovatani, okeilla kaikki, ovi jällyö, otuilla saiwa iö, ovi yvini xalafiö. Seki lagerhevi mies on olen, aja arosa lagerhevi beder luukka vuorei. Todovatani, a vast Abdul Mutilbiö, ovi jasödi kujiran, nrosa ايه اللقالهاري قولك تنابه كامله قولت الردي اللقين شاقه ايه عذابك تناكمده او دياسيني وحنا اللقالي دي لي وحنا صدين نافحولا قوبك ايه مدحل لقه ايرتي قولك اصاني الله اركبه افرطا وقياده ادهب لغفرتي قل وحاة الهذا عسا وحا الله اركبه ايه كونا اينو اهذا شدف اينو اذن فنكلي او دوادي لكم ندينك بعضو الذي أخين قارك أتستعجلون دك دك سنة متبانباد لأرينو بدربال لغوتك الله مدونا كل حاطراتها أساو وحال لارك يكون إنو نوضو شديفا مدئين فقالي يكون بدينك بعد الذي أخين قارك أتستعجلون دك دك سنة وإنتان آخران لكارين أدينك أبقل تخيزين كسر دوده وإن ربك, ربك لذو فضل الله صاحبه Alannasi that korkotlaw aval shaykto, wa dat ka vany hadam ka into Allah Aburay, O Unta Siy, O Dakaly, O Hifidiy, O Intaidam Badan Udul Gatai, Ya Avalan Lakovikari, Bahrebidat Kadushi Sakuray, Haddi Aval Khay Bala Garanayu, U Alhamduly, Babayalai, Al Nasi Markalayiri, Wa Allah Gadlaya Muslimul Mahawada Didh. قال يا مسلمه ابالكم والوله يا هي وين ربك هذيك ربك لديه فضلين احسان يا لا قال انه مالك وصاحب على الناس تذكر كل ما قال اليوم حسى ولكن اكثرهم فك لا يشكروا احسانك ودود ليله ابوري دي لابوري لعنت اللي لا ان فعدي وعصوداً كما حظناك ما إياه ولكن أكثرهم يتكبداً لا يشكرون ألكم هذه المياه وإن ربك أذيكاً ربكا لا يعلموا وهو أقياي ما وحايا تكنوا قرن سدورهم تسلى بها القوضة وفي إخلاص يطاعدي إيمان كجير شركي النفاق كيف يحسد عروس وحا كجير أيها الأقياي إيا وما يعلن وحيموا جناياً وما من غائبة أليما كان مجرته في السماء إلككوما كان والأرض ذلككوما كان إلا في كتاب كتاب كذيه أرينكا استقوق ورانته كتابك كاسو مبين وحوالبعادين أيض والله هو المعبوض كله علم يا إله وحوالبوكو وحكاكاسومايان مجران وحوالبانا هو أوقيه وإن ربك أدقى ربك لا يعلمه خبك هو أوقيه ما وحاي تكون قرين سجورهم تتكالله يا القوضة وحاي قرين هايزو لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء فأيبك قرصوا الملك قدك إيمان خالصا إيا شركي إيا النفاق هم إياسا أورك وحالوا الله كما لك لا قرصونا ليعلموا إيبوا أوقي ما وحاي تكون قرين سجورهم تتكالله يا القوضة يوم ما وحاي يعلنون مجنائيان وما من غائبة ارين قرصون نجلته في السماء إلاليا القدود كو قرصون والأرض ملاليا القدود كو قرصون إلا هدي ارين جلتو في كتاب اللى كتاب كديسة كتالة كتاب قرصون مبين يقول بعضين أيوه. إن هذا القرآن إن هذا القرآن القرآن كان وكان يقص قرآنك وهو الرماية على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سادو شهده أكثر الذي كي إنتي سبدا أي هنبن إسرائيل فيه قديسة يختلفون أي إشكو خلافة إنتي سيب من يدبوه شيئا نبي الله حيسى وحوه هذا إشكو خلافين خيدي مريمه أي إشكو خلافين كل قوح الله وحي إشكو خلافينه لن أي الله شيئا مسائل شرحية أي قوة تاريخها إلى استفادة زياز مادية ايس هو هذا خلافين قل قوح يسو خلافين ايه قرآن كاسعي إن هذا القرآن قرآن كانو كان يقص قرآن كوهو ورما على بني إسرائيل نبي عقوب عروسي سدوشه أكثر الذي سينتسبدن في قرآن كوشيكا ايه اي هن بنوا إسرائيل فيه قده يسا يختلفون ايس كوضا بمرين قوح يسو خلافين ايه قرآن كاكرون شيكا هي. إذن خلالهم بنو إسرائيل يهود يا نسار إيه إنته هذا كلبه وحكم يا قرآن كجيره أما إيه نفته هذا اسم وافق سانا اسم ما يقول قول الله أركام ومركي قارهان أنا يهود قده هذا اسك ما وافق سانا نسار قده هذا اسك ما وافق سانا قل قاوح الله يسو وإيمان كرو وأدونك ما أنت جيره قرآن كأنه جيره أو إيجا غنا فنوس إيجا يا أمة دانكرا نا إيجا وإنه قرآنك لهدا هنوه يوياه ورعة عريس للمؤمنين قل دعمة محمد كا كما كامل كل خليل به أما يهوده أولسهن أما نصاره أولسهن أما عربه أولسهن أما أجانه أولسهن إن الله إنتي قرآنك قومي سرع يا ايهانون ينعريس لبد ابو بأوياه يو كل قاعده ان سجيله رمي قول راعن فان هنون ينعريس ما الا جه الايام ما جلت اينه قرانك لاوتنا هنون يا ورحمه العريس اي للمؤمن انت قرانك رميسي اراعدي بو يحيي إن ربك ابي ربك سيدي ساس لو مو رنسي هي او يهودي دحرهه او نسارنا لأدى ذا أغامران سانتا قدعان اي لبادوا بأموران سانيه سيدي نبقرق سومرنا وقالة اليهود ليس تي على شيء وقالة النسار ليس تي يهود على شيء سيدي الله أم أموران سانيه واما لعضوضا اما لباكوا حوضاها اي أغامران سانيه اما خوا مسلمك اي أغامران سانيه اي تغو حكم كيسي أدل لها وكو حكمها حكم كإبنواتين وحكم فغلها أو تنفيذها ونقص النين على قرلا إيه على قردرا إيه القناح إيه حبس ما وإن وحي حقا قرب مرسنا حذاب الغرور وحي حقا وافقين شنال لك أيو قلك إن ربك هذه ربك هذا يقضي حكمين دون بينهم ذاتك الأحديثة بحكمه ودون في سي عادل كه ايوه ما وهو اب العزيز الله اونك كادك وحكمك أن ان الله بكري قول لك دبتي كريم او رحمان لقدا كريم او لجين كريو العليم الله تخمين يا مال يا يا لالوس إيه القوم بوحدة وهو في جلال الجلائل الأمور ودقائقها وموسى يريد هي تواويه وأقيا هاي هي ولبة عظمية عزو وحكم كيشي كفرية أيولاي هاي مالك إنتال اللوغاتك سان الله قال الله لنا أناقمان هي أداق وحنا عنه وحانا جيرا إن ربك أذيك ربك أيها يقضي كرنقي دون بينهم ومتى لعضوذا بالحكمه قدامك سعادلك نحوك لا قرنق دونه وهو أب العزيز الأدومي العليم أقوم بدم حداد المرك. مرك إلى إنه أو سافتي سلوش كل كواحل لقمن مرمانا الله إند ألمتو أخشى تو أرشد بيتو أتلا ساراتو هو حدر يا واحد طوغى إيزو يا واحد كعب صان إيزو يا واحد عابد إيزو إنت فايسقى إنه النقضون إلا واحد على الله إبروينا كركي إنك هذا على الحق حق كركي تأكل سوغا دجا حق المدين إوحد حق وحو إنك على هذا مستقيم كل كاهديك رسولك أوضاد الحق هذا هي وعكسه هرجا أورن باتل بيكوس عن يه كان علوي كل هذا عليه أداوذ لك الميزه إله وين واعك وأكون فين جاي يسق عسك آمن أتوكل وعترس عرطع سكت على الله وين كركي لا على غيره أحد كلوركي ده كل كتوكل ك وعقيد إيمانك كمده وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَذَا الْمُؤْمِنُ طَالِبًا لِلْمَسَاءِ هَذَا الْمُؤْمِنَ أَيْنَ أَلَمْ يَشَهِدْ عَيْشَ كَرَنَايَ إِنَّكَ آدِقًا رَسُولَكَ شَرَفَ تَرَاهُ عَلَى الْحَقِّ حَقَّ كُرْكِي مَا تْكُوسُ غَنْتَاي عَدْ أَمَّا تَعَوَّدَ وَحَانْ غَالَدَ وعدم الانتفاع قوانا كم مغل مايه وحقب حظالك جيرانا كم مغل مايه إذن قولدان لشبهيه قال هذا إيا مسبه به قال له شبهيه قبورك وجوسبه ما قال لأنت وعاكو حالير مسبه به ونجامك بلا غدوه وعن به وجوسب حيربا حير كبعه musabahu bihi ga idan ku way gaalada aha kuwa lugu shabahan baxtiga haddii kuwa lugu shabeey gaalada aha xabalama qalseen wayay ay wacdig iyo waanada ka faaideysan wayan kuwa qoor tan war ka damma jiruu oo iyaga waa musabahu bi kulka in damay la وفكوا فتاغانو ابوركم مريدو فيلنجي فعدا مان تو دن دوا قيسك وليا باي اما كنا ورغوري غيزيرا دانو دوا قاينين كل كامدي بنتيون كعالم هاي حد انا عموكا كرقيسه جوغين دوغن ماركا تدل قيلين هايزو انك اديغا الله تسمع إذا كان لغو عذابه لكن أذيك بشرك وحا خطابه قوله يا رسولك إنك أذيك رسولك محمدا لا تسمع من ما قلسين كارتي الموتى واحدين وار من ما قلسين كارتي ولا تسمع من ما قلسين كارتي السمه دقوله الدعاء يرمو قف دقاله الدهدو يرتو خو كورن مايو إذا كورتاي ولو دقولي يالك دنا ada ka soo ja ishaaredaya ina idin filiya ballaga yawa ooy khwar kan lekin da rido kolka wanaa tusmiihu mam baal asuma da goole adu aay yarmada ila jalka, walaw jeestan da goole yaalka إنك عاديا لا تسمع الموتى واحدا وعمم ما قلسين كرتى ولا تسمع صمّة لا قولا ما قلسين كرتى الدعاء يرمو إذا قرته ولا ودعوا يرجيستان مدبّري يقو دارك الجديء إن دارا مركّة أنقولك يبغو جريسي سنو عليه بور ما وما أنت عاديا متهي في هذه العمر إن دارا يال midhanu ninkara oo qof indara inuu wax u jeedo oo waxa ku la arkaa kuma aanu ninkarti shees key iyo waxii shaqeynay ba qarbana indam majira lagaana majiraan qulfaa ku yaan yahay karti ambala raasiin iyo ga badi nimadooda xagee kama ya karta ma محمد ما قال سينكرتي إلا من دماءه يؤمن الروم أيضا يا أياتنا النجع الله أياتك النجع الروم أيضا قوفهم كوا أيها المسلمون هكذا ما يجوا حوشة الله باوقايبسان مدرى واهداية الغروب لبثوا حقل ورد ولا جعل أيشيو حوشة الله يقات الدلالة إنا الغفقيا إلى سوحنونيا مركوكويا ما دو آدو وحبرتي قوة توسد قوة حشكتي تاسأ حوش النبي يا شا إيا الرسولا إيا صالحين تا خلك إنك لا تهدي من عبادت مركه داية النبي قال لا فنايو سلان وقل وعوي قلبي أو حلقو أبو رؤي تاس إلهذا قار لا شقذا ما مدام النبي قال الله صغيرنا أو إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم ودلالية بيانية إرشاد قفك إلى هنونيين يا هنونك كو أبورا حدو كوهي مادو عبادو شاي كرتا حدان سأل لكو أبور أذي شقد أمره أود ألو أود ألنا. ما لا يعقلكو بهنونينايا والذي قدر فهدا ما لا يعقلك نيلون تقاية قريه إيا فرصمتي سمينايا أيها أغتلق ليوكوها نوليي أو شاء الله له وما أنت أذيك الرسول كأمته بهادي العمي عندما يلمد هنون انكر عن ضلالتهم بعض ما وضحك هذا كما هنون انكرت والله تستطيع أن تخلق الهداية في قلوبهم إن أضلافتو لها ننقابورتو تسمكرت أذيك أذي طالب بوبكال أبوستي إلى آيات وايكتم إنك لا تهدي من أحببت أفكر ذلك الجعلات إن الهنون شاء مياري مي ولكن الله يهدي يشاء إلى باقفكوا هداية للرب هنونية وقلوبتكوا أبورا وما أنت أذي قمته بهذه العمي إن دريان بالهنونين عند الآلاتهم بعد النمضة وضحك كما هنونين كارت إن تسمع ما تسمع حقا من مقاشين كرتي. إلا من تضنبان مقاشين كارت يؤمن الرومين أيها ja jatkamme Deginay, Euranka, Iakua Kauniga, Emahlukatka, Iakua Mugizatka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka, Emahlukka,